but ورَالْخَرُومُ i الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوا جُمُوعًا خَدُومًا وَمُلُوكًا لَهُمْ كُلَّمَا E il vous enòmos voilà las caça سبيلهم Inna الله غفور رحيم Wa in ahadun minal تجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بأن لأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عنه Wydun عند Allahi Wydun عند Rasulini Illa الذي عند فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم ليت وان عليكم لا فيكم وَت ففُل غظُم ف خون na nan kolila sao الله أحق أن تغتوه إن كنتم مؤمنين bênống الله của ấy đi عليهم mua nhìn قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حسبتم أن تتركوا ولم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 والله خبير بما تأمنون ما كان للمشهد Mieszkanie z tymi, O la i te ha kon ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام القلاة وآت الزكاة ولم يغفر Niech mi się nie It's law wow. wa yawma hunaynin ajabat bum عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم Surah Al-Fatihah Surah الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين جُنُودًا جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من ذلك على من يشاء والله غفور رحيم أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا فلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الحرام عَامِهِمْ هَا وَإِنْ خفتم أَلَّا فسوف فَوَاحِدَةً الله من فضله أَيْمَانُكُمْ Powiedziałam, że w I'm قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل طات لهم الله أنا يؤفكون اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وماء وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا Thank الشهور عند الله ما في كتاب شرش في كتاب الله يوم خلق السماء وال ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم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 ليواصئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله nie ma prawa Nie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 لَيْسَ عذابا أليما مِّمَّا يَعْمَلُونَ سَوْفَ Wallahu ala kulli şeyin qadir Illa tanfruhu faqad nashrahu Allah فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا Allahumma przewodnicząca! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie komisarzu! قرأها وجعل كلمة الذي مكفوس صلاة والله عزيز حكيم ااا زمان ما عليه Niezmiernie się wypowiadając وَلَوْ أَرَادُوا الْقُرُوجَ لَأَعَذْتُوا لَهُ عُدَّةً ولكن كَرِهَ اللَّهُ بِعَافَهُمْ ذَلَّفُوا مُوَاقِعَ لَقَوْذُ مَعَ الْقَاعِدِ لَوْ خَرَجُوا لا خفلا ولا أوضاعه إلى لكم يا بغو والله عليم بالظالمين لقد بك مت من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ زَلَّ عَلَىٰ اسْتِنْكَ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ نَسْتَغْفِرُ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصدك حسنة هم وإن تقبل كمصيبتي يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فريقون. قل <تصفيق> <تصفيق> <الله> لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو وعلى w ludziach w życiu w życiu w w Wszystkie te osoby, które są w Oom oom oom لو يجدون ما جاءن أو مغارات أو متخلل ولو إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها Żyłabym się z ولو أن فِرْعَوْنَ ما مِن الله Oh uh -huh. po una ann sunazana ta sura sul sunaz bi والله نمري جنسا فترون وإن سألتهم لا na że na Święto dziecka w tym momencie, w którym duong atana siang A za mułobólmuęfię ol muę o siłaku zawoęą zienem nie jest walmu'minuna walmu'minatu taba'uhum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 وسوف يضحك أعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عزل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفر الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئت المصير يحلمون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينام وَمَا نَصَمُّ إِلَّا تخر الله منهم ولهم عذاب أليم لهم أو لا لهم إن تتغفر لهم سبعين مغوة فلن يغفر الله لهم ذلك بأن لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم فرح المخلقون بمصعبهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأنوالهم وأنفسهم في I got لو كانوا يفقهون <تصفيق> فليضحكوا قليلا وليبكوا كثير جزاء. Euja ka wofu <متحدث> <متحدث> <التصفيق> إن نكم رضيت بالفرض او لمواسين وَلَا تُصَلِّ وَلَا أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا ولا تقوم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاترين ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون وإذا ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله تابنك اولو القول منهم وقال لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم ومن يضلل من يضلل مَا يضلل إِنَّمَا يضلل تأذنونك وهم أولياء ربوا بأن يكونوا مع الثوالف وقبع الله على ذَٰلِكُمُ النَّجْمُ الَّذِي رجعتم تَسْعَوْنَ قل لا إِذَا لن نؤمن لهم قد نبأنا الله من أقباركم وتيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون كَهَذَا تَسْيُنَّ بِكُمْ بِمَا نَذِلَّ غِلَانُهُمْ إِذَنْ قَالُوا اسْتُم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِبُوا عنهم عنهم أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ إِنَّهُمْ مَرْجِ ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكتبون يَحْلِفُونَ لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتحين الأعراف ونفاقا وأجبروا أَلَّا يعلموا حدود Ah ستردون إلى عالم الضيب والشهد Panie مَنْ قَيَّ يَغْلُقُ فَرَأَيْنَا يَنَالُونَ مِنَّا عِذْبًا لَّنْ إِلَّا كُتِبَ لَهُ صغيرة ولا كبيرة ولا وَلَا واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله حسن ما فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليستفقه في الدين ولي زروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعبدون. يا أيها الذين آمنوا قاسل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة Alemu emną سور فمنهم من يقول أيكم زادوا هذه إيمان فأما الذين آمنوا فزاتتهم إيمانا وهم يستغشرون <تصفيق> الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مروة أو مروتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدكم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 اِذَا اِنْتَوَلّوا فَقُلْ حَسْبِيَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا هو عليه توكل وهو رب العرش